السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدأ الدرس الثاني من دروس هذا اليوم وهو وصول السنة لإمام أحمد رحمه الله الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة قال في رسالته الموسومة بأصول السنة والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآ ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح قد رواه, قتادة قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الحكم بن أبان عن عكريمتا عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه علي بن زيد عن يوسف عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن قول الإمام رحمه الله وأن رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فأنه يشير إلى حديث اختصاص الملأ الأعلى، وذاكم الحديث يذكره من يذكره من المفسرين مثل ابن كثير رحم الله الجميع في تفسير سورة صادق. عند قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصر وقد جاء في ذلكم الحديث الذي صححه الإمام وذكر جملة من طرقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبس يوما عن أصحابه صلاة الصبح قال الراوي حتى كدنا نتراء نتراء قرني الشمس فوثب وثبةً صلى ركعتين تجوز فيهما، ثم قال مكانكم؟ فقال إني صليت الليلة ما قدر لي، فنعست، فاستيقظت، فرأيت ربّي في أحسن صورة الحديث. فهذا الحديث الذي صححه الإمام وحمل على من أنكره يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلكم الرؤية يقضى لا مناما وأنه وأن الله كلمه بمشاء في ذلكم المقام وثانيا يجب التنبيه إلى أن هذا الموقف الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو موقف آخر غير المعراج فإنه ليلة عرج به لم ير ربه قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا لو أحرقت لو ظهرت قال لو ظهرت سبحات وجهه لأحرق منتهى إليه بصرق لماذا؟ بس هذا عني شوي لا لا لا, لا, لا, لا فيها شوي فتحصل من هذا التقرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في هذه الحال ولو قلنا إنها منامية فاروء الأنبياء حق سواء كانت يقظة أو منام والعصل معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات في النصوص هو إرادة الظاهر منها وفق اللسان العربي عند الإطلاق حتى يصرفه عن ذلك صارف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 يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاءت الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عما رد ذلك وترك مجادلته بعد وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به هذه الجملة وهي قول الإمام رحمه الله وأن الله يكلم عباده إلى آخره معطوف على ما قبلها يعني والإيمان أن الله يكلم عباده وهذا صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم وغيره ونكتفي بحديث عديب لحاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان خرجه البخاري وفي رواية أخرى زاد فيننظر فينظر, فينظر أي فينظر عن يمينه أو قال أي منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه يعني شماله فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة وهذا الحديث ضمن أحاديث متواثرة تواطأت مع صريح القرآن على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأن, وأن كلام الرب صفة من صفاته التي يجب الإيمان بها والتصديق بأحاديثها والتسليم لها واعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن كلام الرب صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر فمن حيث نوع الكلام وهو أنه سبحانه وتعالى متكلم أزلا وعلى الدوام يكلم من شاء يكلم من شاء متى شاء بما شاء كيف كيف شاء فالكلام بهذا الاعتبار صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى وأما من حيث أفراد الكلام التي تقع بمقتضى حكمة الله ومشيئته فإن الكلام فإن كلام الرب بهذا الاعتبار صفة فعلية وإيضاح ذلك أن الله سبحانه وتعالى كلم الملائكة، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وقال إني جاعل، وقال إني خالق بشرا من طين. الآيات. وكلم إبليس حين عصى، واستحق من الله اللعنة إذ لم يسجد. لما خلقه الله حين أمره الله فقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكلم آدم حين خلقه فلما سرت الروح في جسده ووصلت إلى أنفه عطش فقال الحمد لله هذا إلهام من الله قال يرحمك ربك يا آدم وكلم آدم صل وسلم بعد ذلك بما شاء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي إمام رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هل كان هل كان آدم نبيا قال نعم مكلم وكلم موسى صلى الله عليه وسلم حين حين ناجاه أو حين وعده في الطور وقبل ذلك حين ما خرج من مدين وعاد إلى مصر بكلام سمعه موسى و كلم محمداً صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء فهذه الأفراد والأحاد من الكلام هي صفة فعلية وذلكم أن كما, كما اتبح لكم أنك لا أن تكليم الرب الملائكة قبل تكليمه إبليس وتكليمه آدم قبل تكليمه موسى وتكليمه موسى قبل تكليمه محمداً صلى الله وسلم على الجميع أعني الوالد آدم وموسى ومحمداً عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله والإيمان بالحوم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه الحوض في اللغة مجمع الماء يقال حاول ماء يحوضه إذا جمع وهو في الشرع حوض ينصبه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليرده من شاء من من ه أمته يصب فيه ميزابان من الجنة وقد أشار المصنف رحمه الله وقد شار الإمام أشار الإمام أشارا وقد أشار الإمام رحمه الله إلى ما ورد في الحوض من أخبار وهي أحاديث متواترة وخلاصتها فيما يأتي أولا أنه عليه الصلاة والسلام له حوض ترده أمتهم شان ين عن هذا الحوض فلا يرده أهل الأهوة قال صلى الله عليه وسلم يزاد أناس من أمتي اعتذرواهم الملائكة فأق فاعرفهم يعني بالغرة والتحجيل فأقول أمتي أمتي وفي وفي رواية أصحابي يعني أمتي فيا فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول قال, قال عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير سحقا سحقا لمن بدل وغير ثالثا أن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على وجوب الإيمان بحوض محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي حوض فارجو أن أكون أكثرهم واردا وفي هذا رد على المعتجلة ومن لف لفهم من أهل البدع في إنكار هذا الحوض فإنه يرد عليهم بالأحاديث وكما يرد عليهم بالإجماع ولا عبرة بقولهم إن, أحا... إن أحاديثه أحاد وهم يردون الأحاد في باب العقائد لأنها عندهم تفيد الظن ومن أصول السنة أنه إذا صح الحديث إذا صح الحديث بنقل العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوجب العلم والعمل نعم قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر هذه الأمة وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به مر بنا مرت بنا هذه المسألة في دراسة شرح السنة للمزن رحمه الله والذي نرى التعليق عليه قول الإمام منكر ونكير هذا جاء في حديث صح حسنه الترمذي وأهل, وأهل السنة على قبول ذلك فالملكان اللذان يسألان الميت في قبره بعد قفنه هما, من هما منكر ونكير نعم وقد مرت هذه المسألة مبسوطة إن شاء الله في درس الكتاب الآخر فليراجعها من شاء نعم قال رحمه الله والإيمان, والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعد احترقوا وصاروا فحما فيؤمروا بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به الظاهر أن الإمام رحمه الله أراد بهذه الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين الشفاعة في عصات الموحدين في فساق الموحدين أسأل الله أن يتوفاني وإياكم على التوحيد سالمين من الذنوب جميعها. والبحث هنا في عدة أمور. الأمر الأول في معنى الشفاعة. وأقول اختصار المصنف رحمه الله على هذه. على هذا الجانب من الشفاعة أو على هذا النوع من الشفاعات لأن الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها آدم فانوح فإبراهيم فموسى فعيسى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وينتهي أمرها إلى محمد وسلم مجمع عليها بين أهل الإسلام حتى الخوارج والمعتزلة لا ينكرونها وإنما النزاع في هذا النوع من الشفاعة الشفاعة في فساق الموحدين أولاً معنى الشفاعة في اللغة من الشفع وهو انضمام ثردين أو أفراد إلى بعضها حتى تصير شفعة، فيضم واحد إلى واحد فيصيران اثنين، وينضم اثنين إلى اثنين فيصيران فتتصير أربعة وهكذا، وذالكم لأن الشاء لأن الشافع ينضم إلى مريد الشفاعة. فيصير فيصيران شفعا بالانضمام إلى بعضها والشفاءة في العرف هي إرادة الخير للغير وإن شئت فقل سؤال الخير للغير وهذا أدق سؤال الخير للغير عند من يملك ذلك بالخير وشرعا هي سؤال الله سؤال الله عبد رضي الله قوله وعمله مغفرت ذنوب بعض المجرمين سؤال الله عبد عبد الفاعل عبد يسأل الله عبد سؤال سؤال الله أو سؤال الله عب سؤال الله عب سؤال الله عب عبدا عبد سؤال الله عبد رضي الله قوله وعمله مغفرت ذنوب بعض المجرمين هذا معنى الشفاعة في الاصطلاح الشرعي الأمر الثاني مذاهب الناس في الشفاعة الناس في الشفاعة معاشر المسلمين أقسام ثلاثة أحدها الغلات في الشفاعة من القبوريين وغلات المتصوفة وذلكم أنهم يثبتون الشفاعة لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا والآخرة قياسا قياسا, قياساً للشفاعة عند الله على الشفاعة عند المخلوق المذهب الثاني نفات هذه الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة إما تدون توبة بالخلود في النار أبدا الآباد المذهب الثالث أهل السنة والجماعة وهم الذين يثبتون الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يلقون الله على كبائر غير تائبين منها بشرطين وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه الآية وما في معناها وهو آيات عدة فيها النص الصريح على أنث الشفاعة في أهل الكبائر لها شرطان أحدهما إذن الله للشافع والآخر رضاه عن المشفوع فيه وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله كل من لا يشرك بالله شيئا والأحاديث في إثبات الشفاعة في فساق الموحدين متواثرة تواثرا معنويا يوجب العلم والعمل وأجمع عليها أئمة العلم والإيمان والدين من أهل السنة والجماعة فمن أنكرها فهو محجوج فمن أنكرها فهو محجوج بالنص والإجماع وهذه الشفاعة وهو الأمر الثالث أقسام أو قسمان أحدهما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان أحدهما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدها أو من أحده شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فإنه كما صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخرجه يشفع فيه حتى يخرجه إلى ضحباح من النار يغطي أخمصيه ولكن يغلي منه دماغه قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا, لكنت ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فهذه خاصة وخصوصيتها أن الكافر لا ينال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أبداً واستثني أبو طالب لما وقف مع مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وذب عنه حتى اخرجه الى هذا الضحباح من النار الثاني الشفاعة في دخول اهل الجنة الجنة وذلكم انه حين يعبر المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بعد الصراط فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فيستفتح صلى الله عليه وسلم الجنة فيقال من؟ فيقول محمد فيشفع في أهل الجنة يشفع لهم في دخولها بقيت الأقسام الخاصة الأقسام العامة التي يشارك فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الملائكة والصالحون من عباد الله والأفراد الذين توفوا قبل بلوغهم الحلم هذه منها الشفاء في أهل الكبائر ولها صور إحداها الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها الثانية شفاعة في مناسب من أهل الكبائر دخلوا النار فيشفع فيهم أو فيشفع فيهم يعني حتى يسلو وغيره في إخراجهم من النار وثمت شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وهناك أقص أقصد ذكرت الآن من الشفاعات العامة الشفاعة في رفع درجات في رفع بعض في رفع بعض أهل الجنة درجات في رفع بعض أهل الجنة درجات فوق درجاتهم هذه شفاعات عامة وثمت شفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم قالوا يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم قيل هم أهل الأعراف يوقفون بين الجنة والنار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة والله أعلم نعم قال رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم نحظر حسبك هنا أحاديث نزول المسيح الدجال متواثرة والتصديق بها والإيمان بها وأن ما تضمنته حق على حقيقته من أصول أهل السلة ومن أصول عقيدتهم التي يدين لله بها وخلاصة أحاديثه أولاً كما ذكر الشيخ وأنه أعور العين اليمنى وأنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة وأنه يجعله الله محنة للناس ابتلاء ومن ذلكم أنه إذا مر بأهل قرية فأجابوه كان عليهم رخى وخص وإذا ردته قرية كانت ديارهم جذبا وكذلك أنه من أجابه وأقر بربوبيته فمات أدخله جنته وهي عليه ناره ومن رده قتله فادخله ناره فهي عليه جنته وأن المدينة وأنه يضرب رواقه في السبخة بالغابة من المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج منها كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسق ويبقى أهل الإيمان الخلص معتصمين فيها وأنه حين يجوب أرض الله كلها يحجب عن مكة والمدينة لا يستطيع دخولها دخولهما. كلما أراد أن يدخل وجد ملائكة مصريتي سيوفهم. ومن أخباره أن المدينة حين ينزل حين يحين يخرج يكون لها سبعة أنقاض يعني سبعة طروق. كلما أراد أن يدخل من نقب وجد عليه ملكاً مصلتاً سيفاً فيضرب رواقه في السبخة بالغابة ومن أخباره أنه كريح استدبرته ومن أخباره أنه كغيث استدبرته الريح فهو سريع ويمكث في الأرض أربعين يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويومك جمعة ويومك سائر الأيام والحكمة هي ابتلاء من الله عز وجل فإن الله يبتل بالنعم ليظهر شكر الشاكلة ويبتل بالمصائب ليظهر صبر الصابرين كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية هذه أهم خلاصة في أخباره قال أهل العلم سمي المسيح إما لأنه ممسوح العين أو لأنه يسيح في الأرض وسمي الدجال لأنه كاذب كذب الأصل كذاب ليس ربا ليس منعما وإنما جعله الله نحنة ابتلاء نعم قال رحمه الله وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد وهذه المسألة مسألة نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمه أحاديثها متواترة وليست أحادا فهي مسألة يجب الإيمان بها والتصديق بخبرها أو أخبارها ومن أخبار المسيح ابن مريم بن مريم صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف أنه يقتل الدجال بباب رود وذالك كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل صلاة الصبح عن المسيح صلى الله عليه وسلم على المسلمين وفيهم الخليفة القائم من آل البيت واسمه محمد بن عبد الله على اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كوكبة من الملائكة وعلى المنارة الشرقية ثم ينزل فيتأخر الإمام فيقول صلى الله عليه عس... وسلم المسيح صلى الله عليه وسلم إنما أقيمت لكم وفي رواية إنما جعل الله أئمة هذه الأمة منها فيصلي خلف القائد مأموما صلى الله عليه وسلم فيجتمع المسلمون عليه يعرفونه ويمسح على وجوه قوم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يشاورهم، فيقول ما رأيكم أن نقاتل هذا أو أدعو الله عليه؟ فيقول يا روح الله نود أن نقاتله، فيذهب. بالمسلمين يلاحق الدجال فإذا أدركه بباب لد ورآه عدو الله المسيح الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء فيقتله ثم يكون الخير والرخاء والأمن ومن أخباره صلى الله عليه وسلم التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يحج، وأنه يحج ويحرم من الرحمة، وأنه يضع الجزية، فلا خيار لأحد، إما الج... لا خيار له. له إلا في أمرين إما, الجزء، إما الإسلام وإما السيف وأنه عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير وما رعاه وأن نفسه وأنه لا يراه كافر إلا مات من نفسه ونفسه عليه الصلاة والسلام ينتهي حيث ينتهي بصره هذه جملة من أخبار المسيح النبي الرسول الذي هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه نعم قال رحمه الله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مرت هذه المسألة والتعليق على هذا الحديث الصحيح هذا دليل على شيء إلّا أحدهما زيادة الإيمان ونقصه وذاك أن من أن من كمل إيمانه قد ازداد ومن دونه نقص إيمانه والثاني تفاوض المؤمنين في إيمانهم يتفاوتون والمقصود بالإيمان هنا المتعلق بالمعاملة فإن الإيمان من حيث العمل يشمل كل ما ك ما أمر الله به وأن يتع وان وان يفعل قربة اللحم فحسن الخلق هذا من القربات إلى الله عز وجل نعم, نعم قال رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء وليس من الأعمال شيء ترقوه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله هذه المسألة من المسائل العظيمة التي حصل الخلاف والنساء في من تركها تهاونا خلاف بين الأئمة في الخلف بعد السلف. والبحث في هذه المسألة من أوجه الوجه الأول أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها لا يخلو من حالين إما أن يكون جاهلا الذي يسلم حديثا أو ينشأ في بادية بعيدة عن العلم وأهله ولا يظنها واجبة صلى ما صلى الأمر عنده سيئة فهذا يعرف وجوبها ويبين له بالأدلة فإن صلى كان من أهل الإسلام وإن أصر على الجحود استتابه الإمام ثلاثة أيام يحبسه ويضيق عليه فإن أصر على الجحود قتل ردة قتل ردة ومعنى هذا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهل الإسلام ونعم، لا يرثه أهله ماله لا يرثه أهله المصلون ماله في إلى بيت مال المسلمين في رعاية الحاكم ثانياً من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها عن علم فإنه يستتاب كالذي قبله فإن تاب قتل فإن تاب وإلا قتل فإن تاب وصلى فبها وإلا قتل إذا أصر على ترك الصلاة ثالثاً من تركها متهاونا بها مع اقراره بوجوبها فهذا قد اختلف فيه الاعمة على قولين احدهما القول بتفسيقه القول بتفسيقه يعني أنه فاسق فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وعلى هذا القول فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله المصلون لماذا؟ لأن قتله حد وليس ردة وعلى هذا المذهب الزهري والشافعي وأبو حنيفة في الجمهور وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحم الله الجميع رحم الله الجميع ولكن قال أبو حنيفة يعزر لم يقل بقتله المذهب الثاني وهو الرواية عن أحمد وقال بها محققون من من الأصحاب وغيرهم أنه كافر أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل رده وهذا هو الذي قرره المصنف هنا كفر تارك الصلاة وإن لم يقل, يقل متهاولا لأن الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله والمحققين وعليها محققون من أصحابه وغيرهم كفر تارك الصلاة سواء كان متهاولا أو جاحدة أو جاحدة ومن أدلة هؤلاء ومن أدلة هؤلاء الكثيرة قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر وما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماعهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فتحصل من الحديث الأول وهو حديث بريدة رضي الله عنه أن الحكم على تارك الصلاة حكما عاما سواء كان جاحدا لوجوبها أو حكم كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو متهاولا ومن الثاني وهو حديث ابن عمر تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على هذه الأمور الثلاثة وهي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن ما هو متقرر في الأصول أن ما علق على أشياء ف. لا يتم إلا بإتمامها ولكن استثنيت الزكاة بأن تاركها كسلاً فاسق وبسط هذه المسألة في غير هذا الموضع فليراجعه من شاء ويقوي هذا المعنى قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وفي آية أخرى فإخوانكم في الدين ووجه الاستدلال تعليق الله سبحانه وتعالى الأخوة في الدين في إحدى الآيتين وتخلية السبيل في الأخرى على التوبة يعني من الكفر وقبول الإسلام والمدخل الشهادة كان وإقام الصلاة وإتأج زكاة والأمر أو الدليل الثالث هو الإجماع إجماع الصحابة وقد أشار إليه المصنف وهو مروي عن عبد الله بن الشقيق رحمه الله قال لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة هذا إجماع ينقله رجل تابعي ثقة جليل عن أصحاب محمد قال أصحاب محمد ما قال عن لقيت قال أصحاب محمد وأما الفريق الأول فاستدلوا بأدلة منها ما هو مجمل منها ما هو مجمل مثل حديث فيقبض قبضة أو قبضتين يعني الله عز وجل فيخرج من النار فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط ومنها تأويل ومنها أحاديث ضعيفة وأدلة الجمهور أقوى ومن أقواها أدلة غير الجمهور أدلة الرواية الثانية عن أحمد ومحققين من, من أصحاب وغيرهم أقوى من أدلة الجمهور ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني يدعون لكم وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونكم وتبغضونهم قالوا أفلا ننابذهم أفلا ننابذهم يا رسول الله حينئذ قال لا ما صلوا لا ما صلوا هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح والله أعلم وبهذا القدر نكتفي وأرجو من السامعين أن ينبهوني إلى أخطائي بعرض أسئلة لعل لي من طول الإسترسال يعني أقفز أشياء أو أخطئ بأشياء توضيحها من من الأهم من المهم من من الأهمية بمكان أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.